الدين كله داخل في أحباله وقد ثبت في الصحيح أن المجدرين عليه السلام فبأ جاء إلى الدنيا صلى الله عليه وسلم في صورة عرام فمن إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك تراه فإنك تراه ثم قال في آخر الحديث هذا بيرج جاه يعبد قديما فجعل هذا كله من الدين نعم المؤلف رحمه الله تعالى كان يذكر الأدلة كان يذكر الأدلة على أن شرائع الإسلام من الدين هنا بعض من شرائع الإسلام نكتك عبادة لنكتك ديني ذكرنا هذا في الدرس الماضي فكتاجة أمثلة أركان العبادة أدل زاكي مفهوم العبادة في قسمة تعريف عبادة بالتفصيل أو زيد كواسي زيد بيلي تكوجا ثم ذكر فضائل هذا المقام مقام العبادة أكتاجك وما ما فضل ما فضل إلا بهذا المقام هواك فضليشة ولا لفضليشة حتى كتكما نبي اسبقوني كواجيليا مقام يعبودية نمتمعيت عليه الصلاة والسلام عندما أعلى المقام كتكهيزي كسباب لأنه أكملهم في العبودية فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل في العبودية من سائر الأنبياء كشينما نبيوت لأنه ما أنا أكتنغوليز ويه ثم الآن يذكر هذا الحديث حديث جبريل العظيم حديثاً بيقوانبها إمن كسانيا شرائع الدين أصولها أصولها الإيمانية زيكو هي حديثي فذكر من حيث السؤال على مثال الأسئلة لم عليه الصلاة والسلام يجيبه ثم في آخر الحديث بين جبريل عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الدين، أن هذا هو الدين. نذهب اليوم محل الشاهد. ذكر شيخ, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: فالدين كله داخل في العبادة. قال: فالدين كله داخل في العبادة. دينيات ينجيكون عبادة. دينيات ينجئه كني عبادة نا عباده هويتو دين نا عباده هويتو دين كوي هذي ذي بينهما عموم وخصوص عموم من حيث المعنى العام وخصوص بحيث كل واحد تختص له معنى تختص لها معنى كوي وكسمة الدين عبادة يكون دين، هي زي عبادة رسمة مش دين. نو كسمة العبادة مجتمع العبادة قال دين، مجتمع العبادة نيته دين. فالدين مجموع من العبادات، فالدين مجموع مجموعة من العبادات واضح. كويه ذي فيلم فيلي نبي اللي ها بتزتاج كو كو وبانه زايد. أتلازى أصله هي ذي فيلم لكن هنا محل الشاهد الآن يريد أن يثبت لك أن شرائع الدين من العبادة أو شرائع الإسلام من الدين شرائع العبادة أو العبادات من الدين فالسمي هذه عبادة ديني إذا عبادة كيف تعنيني؟ ديني ها قلتنا القواتة كستدل روكالته حديث هذه حديثي حديث جبريل من معروف اللي يكون صلى الله عليه وسلم وصورة أعرابي بحيث هكونا صاحابا لكونهم جوان ناني. نألكوا يا فسأل أسئلة. أكوليزا سؤالات. وأتوا نجوان سائل أنا وليزا نمتوم عليه الصلاة والسلام أنا مجيبه. سؤال كونزا سأله عن الإسلام. ما الإسلام؟ الپموليزا كوسوا إسلامه ذكرى arkanahu zekara arkanahu suala luliza ma islam nini na ya kajibu kwa kutaja nguzo zaki kutaja nguzo zaki wa hatha uslubun lughawiyo maruf anyuarrafa shay bibaadhi ajzaihi au arkanihi kuarifishwa kitu kwa baadhi ya vinaunda kitu lejam kama hapo hizi arkan dioz na mtengeneza islam fa'arafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-islam bi-dhikri ba'd ajza'ihi wa kutaja sehemu ya ibada ambazo katika uislamu naoni nguzo za uislamu faqala an tashhada alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa hadha huwa al-asl wa hadha huwa al-asl أسباب هذا هو كفواتي ثم يتحينا معنا ولا يتقبل لك عند الله هذا هو أصلي شهادة إنه أو هكونا كبسا إنه مبنقوة يعني هناك أو هكو كبسا شايفونجا شايفونجا لذلك ما تنفع الصلاة هذا هو شهادة واحد فالمشرك مثلا شنفعه صلاته؟ تنفع جينا صلاة؟ أجل أتاكوا يا تجيانغو شابا ديبي يا عند واضح شيل فايدة من قصاب وجاني أمي فنجا أصليا كنزا وهو الشهادة لا إله إلا الله يلا يا نامجيني أنا نامجين أنا, أنا عندك قابوس أنا هو يو. بالله عليك لو صلى وذكى وصام وذهب إلى الحج أكم ليزا قصصتي لا ينفعه شيء عند الله حتى نفعك نجاجة عند الله سبحانه وتعالى كسبب كان أمن فونج أصل يشهادهاك هنا ننمان أكان زناه لأنه الأصل والله سبحانه وتعالى ذكر حال أعمال المشركين والكفار فقال وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول. كتوجانك اللي جزئيه وعمل زاو قبليه إلا أنهم كفروا بالله. آه. كيفه؟ والبكو مشركون، فأشركوا بالله منعهم قبول العمل. هي في كفر ياوي كفانة ذي العمل الله سبحانه هو. كل مشرك حكون عباداك ما دام متلبس عن الشرك حاجه تبيه ما دام شرك من ذا هيجمطك نسالي امتى يسالا صلاه الزفراد هي السنن صدقه الزفراد هي كل صفر عند الله لا شيء عمل المشرك هباء الله يزين هباءا منثورا هباءا منثورا كما قوم بتفذوا خلاص يي امكوجا atarajiya kitabu chake أعمال amal salih anabanga kuna chochote ah kwa nini na yeye mesumbuka mneni kwa sababu gani zile amali zilizokwanza waola wengine ataambiwa enda kwa huko ukachukue malipo hapa kwangu hakuna chochote Allah subhanahu wa ta'ala asema ana aghna ashuraka anishki التكايوتك وفنعبادكني شريكين مين من المنجينة؟ من جينة شرك نشركياك خلاص واضح والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار فهذه كلها أدلة تنشو مهم وهي أصل يشهد ثم قال وتقيم الصلاة اسممش صلتان وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل إنما نو اسلام تومي صلى الله عليه وسلم لم تلي جبريل قال صدقت كما قلت يروا يا مسلم قال صدقت قالك مليس ألا بيلي فما الإيمان ما الإيمان إيمان نا ينيني قال ام كل مسلم اكمجيب ان تؤمن بالله يناصليا كwanza iman الإيمان بالله billah wa malaikatihi na uamini malaika wake wa kutubihi na vitabu vyake subhana wa taala wa rusulihi na آمين إنني هي رواية نص عن البحث والأصل معروف اليوم الآخر لكن هي نهاها ضمنا لأن مقدما يوم الآخرين البحث إن يتقدمه فهو منهم الذي يتقدم الشيء منهم كناوتنجليا كيتون كتكهيكو لذلك كناوتنجليا قيامة إيش ماذا ماذا البحث قياما كسمام بقا ينفق في الصور ينفق إسرافيل النفخ الثانية فيخرجون الناس يخرجون واتوكا كني مكابريان يخرجون من الأجداد يعني من القبور سرانا بيوم وواتوكا ذي الروح ذيك رودي كني مليان الأرواح تخرج في الصور لما نفق إسرافيل كوني إلي <سؤال> باربانا زي تتوك أرواح زوت روح ينجيكم إلي وكي فيبعث الناس وينشر من قبورهم كي شي تسماما وتتوكواتهم وتتوكوهم كمكبوريهم للمحاسبة كيف لازم أؤمن البعث بعد الموت نهي رواية من الصصريح هنا حتى يرد على الذين ينكرون البعث زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا كان ينترونه واضح فكم جواه السفهيو وكيفكم تونس السلام نمفوبك أو من جمهجيه ك ك كنا كانوا كيف يحي الله هذا بعد موتها الله كم يوم يوم الذي أنشأها أول مرة يحييها اللي... يعني أونا يهمو كوبه يتقوى يوم شوف نمفوبو متشاكا ومكواونجا And e along, and the the Allah hu amambia amambia mtumbe wewe nasema wani Allah na Allah subhanahu wa taala wabil qadari khairihi wa sharrihi qadar khairihi wa iman sitta zile nguzo za iman sita ambazo lao atakata هتتوك إنجيو إسلام إذي أصول لمهيم السانة وسبب الله أحد أنكر واحدا أكا بينغا نغزو موجة يا إسلام أو نغزو موجة يا إيمان هو كافر وشك بينغا بل من شك الذي يقول أنا عندي شك ممكن ممكن أنا شك في الأمر هذا كافر بالله الذي شك في هذا الأصول يكفر فكيف بالذي أنكره Listen to that, eh? Yeah. Qala ka mulid asalatatu fama al-ihsan Iyani ma daraja kubwa kabis Daraja kubwa kabis Anin al-ihsan Wa haqiqatu al-ihsan Haqiqatu كيف يكون الرجل محسنا إذا كمل درجة الإسلام والإيمان فحقيقة درجة الإحسان حقيقة جردة الإحسان اجتماع الإيمان مع الإسلام إذا كمل إيمانه وإسلامه ارتقى إلى الإحسان تنجيق درجاته وهو إحسان وهو أعلى درجات الإيمان أكما مهم توم صلى الله عليه وسلم جبريل الإحسان النيني أن تعبد الله كأنك تراه يعني بقلبك كأنك تراه بقلبك يعني هموني كماشا لكن تراه بقلبك تراه بقلبك يعني كن يموني إسمامي لحضور حضور كيسا كما وقيا ممن مسماما ساسا الآن بلي الله سبحانه وتعالى كفاني هي عبادة كأنك ومونا نتهموني فتخشع كشكونا خشور، نكونا كيتومبلياكم. لكني كوني مولواني إمساما حبور، كم أمي ميسا سني كومبلي؟ يا ملوانو يواني أنا هذه حقيقة درجة الإحسان أبوكم بقاطع أعناق السلف، قاطع أعناق السلف. كي وسموه سلف الصالح. لذلك بلقيمة رحم الله. قال ما نبغ فيها إلا قليل، قليل نادر. وذكر هذا في طريق الهجرتين في مقدمة كتابي لما كان يذكر مراتب المؤمنون ذكر مرتبة ثم ذكر مرتبة المقربين عند الله المحسنين القوسيف أوصاف فك اسمه أي بي الله جونز جونز قوسيف هواته لقلة التصافى بهم الله كونه قميونيا يعني يستايكه تقوسيف هوا ما أنا ميموني إزى عبادة زاو سينا؟ آه؟ قال العلماء هذا من تواضع من القيم لأن الظن الظن الذي ظن مثله هذه الأعمال ليس كذلك لأن الإمام القيم رحمه الله ما هو عالم بس إمام في الزهد والعبادة وكسوم عبادة هكى والله تخلب تتحجب مثل هذا الإمام يعني أنا وقت وجوه يزن وقت واق كي واق أنديك أما كفاية عباد وكيون عبادة تستغرب هذا الرجل ومع ذلك يقول قلة اتصافه بالسلف في هذا الباب باب العبادة رحمه الله رحمة واسعة ثم قال في آخر الحديث مشوك يتسمى هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم قلني جبريل من أنا وفنيش ديني فما الدين الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان نبعناه Kwa dini nim kusaniq wa majmoo'ya ibadat. Fad-dini a'amu min al-ibadat. Wal-ibadatu a'khasu min al-dini. Wabih? So nika sima manzu bainahum a'umum mo'khusus wajhi. Bainahum mo'khusus wajhi. Hapun baila in sha'a Allah ta'ala ataylaysa kawwazi zaidi. Faja'ala hatha kullahu min al-dini. Aka'yaliya hizim mamumatatu? Arkanu al-islamu na hizi arkanul iman na hizi arkanu rukunul ihsan haya mambo matatu mkusanyiko yake minad din na mtume swalla sallam akasema yuallimukum dinakum amekuja kuwafundisha dini na dini yenyewe ni hizi swalaha yani uislamu na imani na ihsan do hapa akaileta jua akasema nini ad-din kullu al-ibada kwa hiyo hizi mkusanyiko wa ibada tusamma din wazi نعم نمشي اتقين والعبادة أصلا معناها البُلُوء أيضا يقال ويرى مع ذلك إذا كان زلزال قد وطأت الأقدام كل الأقدام طيب المؤلف هابسأ أم جتديه هابق بقى حديثي حديثه يمتاج مامو يعبادة فلان كيشهيز عبادة ذي كيتو ديني يعلمكم دينكم إذي عبادة أركان الإسلام أركان الإيمان ذي كيتو نديني سيقويلزي أصل يدين النيني عبادة النيني أقويلزيها معنى ذي في المبويل كيشريا هنا المؤلف رحم الله أتكا كتويلزيها قوان با ثم تترادف في المعنى العام بين الدين والعبادة بين الدين والعبادة يعني ها فا كونا كفانا كي ما أنا كي ما أنا ياكي يملا سو تفصيلا نه كي ما أنا ياكي يملا أصل موجا فتختلف في أفرادها أفراد يهذن يهذن اختلافات لكن أصل كلمة معنى هذه هذه هي أصل كلمة عبادة واضح فبينهما عموم وخصوص أنقليا الدين أسمانيني. والدين يتضمن معنى الخضور والذلم ليس كذلك هم يتعجب في تفيل الدين أصل هذه لغة إنما نشى خضوع خضوع يعني خشوع ونيان كيف والذل نك وتشين وذليلف يقال دينته فدانة أي ذللته فذل واضح طيب واسل الدين الذل نذليلف نونيونكي ويقال يدين الله ويدين الله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. قل ها حتبت فكرة يا نيكوامبا أن كلمة الدين في اللغة مشتق من أصله قل أصله الذل والخضوع. صح طيب العبادة أصل معناها نسمينني الذل. أكسمينني الذل أيوا. و buysه من حيث المعنى العام كُنا ترادث بين الدين والعبادة كُنا كُفّنانا كيمانا بين الدين والعبادة و معنى الأصل المعنى العام كني في المظهر من خلال's الظّل واضح و南ها المعنى العام الذي يقولون ندق sobre الظّل الح لكني كلوغا نهوى الأصل الدين هو العبادة من حيث المعنى العام صح والعبادة هي الدين لكن عند التحقيق علماء سما عند التحقيق المراد بالترادف هنا كiske كتُن كتُن مترادف يعني إذا فنانا كمان وكسكة كلمة شكوة كيلوها نمرادفنا كلمة شنجين يعني ما ناكن سوا همانيش أسوا كتكنيان جزوت يمانيش أسوا كني معانا يأجملا بكيك واضح كني لذلك كلمة شديني نا نمترادفان من حيث المعنى الإطلاقي أو العام وهو الظلم ظل هو كن كن ظل، ليس كذلك. لكن الكلمة هواوحة منين ومايلي، أباؤ إن ترادف من جميع الجهات هيكون الكلمة. وسبحان الله وهذا من من قيمة هذه اللغة العربية واضح. وتسمه معناك نن. يكتشف لان الدين نن. العبادة العبادة النين الدين هذا الأصل لكن قناه معنى نينجين اناني أفرادها دين يختص كيف هيك عبادة انكوينها لذلك العبادة وتقول تندرج في الدين تندرج تحت كلمة الدين للدين يبقى ان عموم كلكو عبادة لكنك معنى داني كل لفظ يختص بمعنى كل لفظ يختص بمعناه واسباب ديني إن خضوع نظل واضح خضوع نذل نعبادة إن الظل نمحبة واضح فيختلف بعض الأمور هاي عندو أن أجربك كل شيخ سندي ولكنك لغة ثمانية إذن في المغيين المترادفان وانفانوا مفانوا مييني الإسلام والإيمان ألسل ذلك؟ نقولي ما, ما الإسلام والإيمان مال الإيمان هو الإسلام أليس كذلك ترادف لكنه ترادف اللي هو نكون العام الإسلام والإيمان بلا شك وصبكونه الإسلام وفك إيمان والإيمان هو الإسلام أليس كذلك إسلام الإسلام والإيمانه واضح أصحه زي كذي تزني ترادف نقولي لكن الترادف في معناها العام. أما في بعض الجزئيات يختلف الإسلام فتفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة نحن نفسه الإيمان نمتعينه يداني. واضح؟ وهذا كل كلمة يتشكو معناك. كل كلمة يتشكو. أما معناها العام زوته وتقول تنيني؟ الإسلام. نعم؟ نعم الإسلام. ثم يختص كل كلمة معناك من حيث الأسلوب. فالإسلام تفسر بالأعمال الظاهرة وإسلام تفسيره عن زين عمل تنداني نا إيمانك تفسيره عن ذا عمل زين كذلك؟ لذلك أنقلي التفسير يمتون من الفوليس ما الإسلام أنتجي عمل جان أنتجي صالة شهادة شهادة بقو يسير ميسكي كثير زلتني عمل زينجي أنتجي شهادة صالة زكا حج صوم، صام وكل أعمال ظاهرة البوليس أو كوسو إيمان أكثر من أن تؤمن بالله إيمانياك تؤمن ناسيس إيمانياك الله إيكو أحنان ما نراه لسه كذلك وملائكة وكتب من حيث المعنى الأفرادي الإفرادي كل كلمة ينفرد بمعناه إسلام إنكوا لنا معناه لكن من حيث الجملة كتسمعنين كنا ترادف بين إسلام نإيمان نا فنوه بين الدين العبادة فالدين أشمل كبه هابا نجريب الشيخ رحمه الله كتولي زي نا كنا بعض يا يا أهل المتأخرين الباحثين نكنا قوام بونا سيما حيوزكاني تكسيما عبادة إنا معنى ذيل ونأونا هنا نزيتو قصب الذيل أو نيوء ذليلف نكلم مستقبح أصلا ما يليق يعني كيف تكون ذليل أه؟ كيف تكون ذليل فأوردوا إيراد يهي شبها لكن علماء سمعه هي قول السساوى كذيبه وسبابه سيوكي لو ذليليف من بايا سيوكي لو ذليليف من ذي بايا ومسيسكي سمع العبادة أصلي معناه ناكن الذل kuma ni shayle adhil المحمود mahmoud ile ulbilifu mzuri na usifika sio na dhilifu nyongema kwamba ni ubaya hiyo atuseliradi kwenye qur'ani zimekuja adhil kwa maana mbili ndani ya qur'ani الله سبحانه وتعالى اسم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين يعني أهل بدع المفترين قال صفيان أهل البدع أهل البدع فأهل البدع أذلاء ذليلين تزام هابا كنا كلمة شذلة سيوه Inna alladhina at-takhadu al-ijla. Mala siyaqi aya? Ya wasifu wa mayra kemaya. Ha? Wanyaku wabudu ki gombi. Wa tukusifu Sa sawaali Allah sama wali wa lukyabudu ki laki Musa Samiri. Dwa chunga naziakam ba kiyabudun ki Allah sama wali wa lukyabudu ki laki gombi chathahabu. Alladhina at al-ijla. Sayanaaluhum ghabubun min Rabbihim. Watapatahasira za Allah. Allah. Fi dunya wala akhina. Huwa zilatun fil hayati dunya. Na hapa duniani watapata maisha ya uzalilifu. Kwanini? Kwa sababu wamiizalilisha mbele ya kigombe cha kutengezwa. Sasa unapuji chini ya kiumbe. Utasifio wa mota tukano. Hunu uzalilifu mbaya mba hota Na sisi tukisema ibada maana zila tumanishi hiyo. kwa Kwewasio kila zil mbaya kuna nyingine نتكانو kwa hivyo hapa kwa nini Allah hapa aliwashambulia hawa kwa udhalilifu kwa sababu walipeleka udhalilifu mahali sipaki antatadhillu lillah mtadhillu almakhluq fatabuduhu dhillilila ibada hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa <تصفيق> الله سبحانه وتعالى سَمَّى وَأَخْفِر لَهُمَا جَنَاحَ الذلِّ مِن الرَّحْمَةِ كُوَّ سَأَزَزْ كُوَّ مَذْلِفٌ بَلِيَاءُ يَأْنِي شِنِيَاءُ مِنْ يُنْجِي شِنِيَاءُ هُوَ عِبَادَةً لا هُوَ مَذْلِفٌ لَوْ كَوِيدَ وَقُوَّنِشَ أَدَابُ نَهَى قَوْذَلِفَهُ اللَّهُ مِنْ صِفْ بَلِّمِهُ وقال في آية أخرى كواصفوا ولوميني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين وذلليفك وومينين زاوه يعني ونتواضع يذلون لهم هفا الذل بونا الله مواسف قوم تنكس ما يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ذل إكوها بهكنا لكن الله ننسيفه قوي باللزمة وتفوتيش بينا الذل هي نذل قوي بالذل هب تنعزل المحمود بي لي هما وكمال لزمة أمفانية ملاقو سبحانه لذلك الذي يعبد الله ولا يذل له هو عبد أما ما عابد ما ما ما فعل هو تعبده جفايا واضح غير واضح فالعبادة يعني مجتمع الحب والذل واضح طيب كده مهم فهمه كتب مهم فهمه الذل نازن الذل اللي المطلوب شرعا كده العبادة في الأصل دين. ن الدين العبادة. وسو معناه العام نموج. نعم. الآن يذكر. الآن الشيخ الإسلام يذكر مراتب الحب. مرات المحبة يكون مراتب. نعم. فإن مراتب الحب والتنمية وأولها العاطف إجامل التقي بالمحب. ثم الصباح بإنسلال قد إليه ثم العزام وهو الهدو الملازم للقلب ثم العشق وأخير ما التبايد يقال تيم الله أي أهل الله فالتيم المعفل بمحبوبه نعم لكن العبادة المأمور بها عبادة فسألة إلو يمريش وكشريها سيذل لبكيات شكو ذليل خلاص لا نمكسنيك وذيكو فيبيل عبادة إلو ألو يمريش الله نو يتاكك فنيو تتضمن معنى الظل ومعنى الحب هذا ما مبيل معنى الظل ومعنى الحب بل غايتهما غاية الظل مع غاية الحب وماما. الله نمكوسنيكم ما الذل الله اليدوب الحب لذلك الذي عبد الله بالحب وما له هذا ما هي عابد أصلا هو تسي عابد Waladhi dhala lahu Wama ahabba Allah Huyo piya siabid. Kwa sababu sangina wanadamu Yadhilo liljababira Atais kathari Aza kuja mtu mkuzidi nguvu Ukawa dhalil chini yaki Sikuwa mbao Wasikiza upata usalama Atais kathari Waila kupendi Kwewa hapo huambi pia wameyabudu Kwewa wale wanawatekeleza ibada kisharia Na huku basi kuni nafsi hawatakini ili ahamba sito Hapaya haa hawa badawa ya kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu dhallu baada kupenda uwe na ufuate dhaliil chini na udhalilifu fa hiya ghaya fa hiya Allah بغاية المحبة لهنا وكم وما بيني ثم ذكر مراتب المحبة سما ذي وانجو وما حبا. فإن آخر مرتب الحب هو التتيم شيخ الإسلام سما مرتب يموي شو يا ما بيني هل ما بيني هل ييو ويتت Wa awaluhu na ni al-alaqa. Huwa anza kuwa anza Yani, ta'alluq ul-qalb il-mahbub. Muwa yu ka anza ku fungamana nauliwa na mpenda. Baada ya alaqa, yu ka jamarhala pili, yaitwa as-sababa. zaidi ya alaqa. Ni mapenzi zaidi ya alaqa. Kwa ni ni l-ansiba bil-qalb, ili kwa sabu muwa yu meminika kwa ku melekiya. Kuhuyo Thumma al-garam. ni mapenzi yu kuliko. الصبابة وهو الحب اللازم للقلب ما ميتو غرام وسباب ماهه إما لازيمو مويو سأزودي إكو إلي ما بينزي ثم بعدها يعني العشق نعشق عشق نكوب وقليكو غرام نكو عشق كيتو هو نتين ثم يميش اسم التتيم التتيم ابن القيم رحمه الله كن إغاثة الله فان أسمى المحبة في لغة العرب لها ستون اسما كلمة محبة محبة كن لغة كرابة كنا إنا ما إنا ستين ياتي ما جينا معناك تماحبة ها شو براعة هذه اللغة قال كله ستون كلمة معناها واحد توم محبة لكن هو ذكر ثم ذكر بعدها كمراتي يا محبا ابن القيم هب بين العشق والتتيم قبل التتيم من جز مرحلة ما يتوالى الشغف يا متاجع بعد العشق متاجع الشغف هم من بين يديك عشق كيش بعد شغف نديه التتيم وبعض العلماء حاوكو ما يكون التتيم وكان جزا وكان جزا بعد التتيم ما ينامين وكان بعد التتيم التبلو التبلو تقول العرب رجل متبول رجل متبول شمعناها يعني أمراضه الحب أباك مكوا مغونجوا وأكوبيند ما متبول ما بينس يمفعني مغونجوا التتيم <تصفيق> ن بعد ما تبل وكسي من مرحلة يجيني نيجي ترى الوهل الوله المحبة يعني أسماء جنة موجلة محبة بعد يتبل نالو الوله الوله نمحبة يجوز زي دك وهو الحب الذي معه ذهاب العقل نيلك بيندا بقى تساقي لك بطيئة قش عونتين ريتوا ولا ولا. أنت نقرأ أن أنا ولا في قلبه يعني ما حبا حتى ذهب معه العقل. ثم بعد ذلك الهيام هي مفيك ذار جبقة ينساق إليه ومفتش عندك على كل حالها أينما اسمها يعني لي. يا ما حبا الإنسان سبحان الله حب الدنيا منادا مسيكوزوت. هو تسونا نشوكي پندر، ليش كذا لي؟ يعني وكيبن دك ما پن زم่งينه بس يا الله، وين قالي يا ما پن زم بس رحمه الله. وذكر في روضة المحبين أن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في الحج ثالث سنة رأى رجل قد اجتمع الناس عليه. أسأكون أم تباركما أم ما شأنك قال يا عبد الله العشق، العشق اللي بلغ قال رأ فرأيته هزيلا نحيفا. دقيق يعني سبحان الله التصق جلده بالعذ. أمي كون رأ أمي كون رسام فك بنعباس فين غوزي مفؤني وتمبوتين عن غوزي مفوحام توفي. حكوا ليزم ما شأن هذا الرجل؟ قال يا يا يا يا عبد الله العشق يقتله كان في امرأة يعشقه وهو في الحج. لاك أنا لكن بعضهم وين بمحبوبات ساس بن عباس البون حال نيلة أقسم عذب الله من العشق الله من العشق الله ثلاث مرات قال عذب الله ما نهيني وقول جسم مراد فر إنسان يعذبك ساسوا هي بيتوا إن جينا na huwenda, kapata Na huwenda, sipata Fa hathihi khasara Fa al-mahabba laha ta'thira azim Nyo, Shaykhul Islam, rahimah Allah Sama, al-mahabba Hiya al li kul shay Ma-penzi Nyo, yina fanya kila kitu kitambay Ma-penzi, kitu muhim Al-hub Subhanallah, i'ijaz, azim, kichunguza Hizi harakati za watu O, tesayuli mungumzim Ma-penzi Ma-penzi Mwenye kutafuta pesa, mwenye kutafuta manyumba, mwenye kutafuta ardhi, mwenye kutafuta biashara, ni mapenzi amemtoa yakumtoa. Kuna na wale mapenzi ya Allah ndio emewatoa kwake. Akaenda msikitini fa abada Allah wa fa'ala wa fa'ala. ka kazale? Hawa tundwa huko kwenye amani. Manao habaishi. Lakini wale wenye kupenda mengine? Ah, eh? Mwenye kupenda tijara, mara shukura, maroko huko. Mara sifuda kula, mara kona. Matesu yale mashaka, asafiri choka. من يقتوم كسبه انمسوموا بعد كطوم يله mali ya mtesetena tayuhasib ahisabu ahisabu mateso yote yale mwenye mwanamke kadhalika الذي أحب الله هل تقول لك؟ الله سبحانه وتعالى هل تقول تكون في قلب القناعة، ومع يومي شبابة ويأتينا لكي تحبك لكي تخرج للصلاة تخرج لعبادة ونحن نفقه يكون لكي يمزوره ويقول لكي تحبك ويقول لكي كان وين الله من هذه المرتبة يمشه أحب الله سبحانه وتعالى محبة شرعية فانتبه هفا ننكتو كمونا تكتنا العلم تاجه نعم نيني هايا مجينة محبة يو تانتبه نين خطا واتوان ونجين وليفانيا هايا مجينة, هاي مجينة محبة سيو يو تنعيزة يتميها في حق الله ووزك ويتميها هايا محبة مجينة مجينة محبة في حق الله سبحانه واتعالى واضح نما موجك وموجه فمن الخطأ الرعونة في استعمال هذه الأسماء الله سبحانه وتعالى بل بعضهم استعملون هذه الكلمة فيرتد والعيابة منها يرتد يكون مشرك واضح يكون مشرك علماء يذكرون مثلا كل ما العشق نكتكما جينا محبة اليوم، صحيح؟ وهو أنا أعشق الله والله عشيق، عزب الله، عزب الله. وتنبأ لكينيسين مترادفنا محبة، ديولكين الترادف في معناه العام. أي أنا إلقاءه لدرجة في معناه العام أما أفراد المعاني كل كلمة يختص بمعناه. قنيني عشق حوازي كترمية. كن حق يا الله، لا يليق بالله، لأن لأنه يعني العشق، لأن العشق محبة مقرونة بشهو، محبة ينوبتان أنك تمان، بريت عشق، حاسة يعني أدابكم من بي الله يفو، صلى الله العافية السلام، لذلك علماء يقولون، من أضاف هذه الكلمة لله وهو يعتقده فهو كافر. هو كافر بالله لأن هذا عظيم يعني هتو وزيتك وتمك حذ بالله طيب وهذه الكلمة يتبناها من غلات الصوفية غلات الصوفية قلونيني لأن غلات الصوفية كفار مشركون ما هو مسلمون يعتقدون الحلول ويقولون شيخهم وإمامهم يتكلم مع الله مباشرة. نينم توميوهنو الكلت وسط جبريل. هو الله ما مع الله. صلى الله عليه وآله في السنة. وإذا دخلوا به يبركون. وكتبه يحبون حب كما تتو. ومن زيتة نتبه. نحن كسابله سنقوم الله. وعنده كشوفات. تكشف له أمور الغيب. سهاسوفية يقولون. Nahnu na'budu Allah la khawfan minan nar wa la tama'an min al qaida, aso msis Allah hatuna haja pepe yake atutiya situtiya syariat yake. Wala hatuogopi moto yake. Moto yake utatufanya nini sis? Sasa okaulizwa, Allah kwa nini? Nahnu na'shiquhu. Tunashahwana yetu sallallahu alaihi. Eh? Ara'aytum al من لي الله عذب الله حتى حتى أتقوم يسير فيبك سما كلمة ما الله لذلك الذي يقول هذا الكلام وهو يعلم معناه أنا جوا معناك نيني فهو كافر ما هو مسلم وتسمع الله عذب الله هذا كلام عظيم وشديد لذلك كل الذين لما حبوا تتمي في حق الله في حق الله وتتمي المحبة والود المودة، ها؟ لأن من أسمائه الودود، فهو ودود ومودود. ويبقى اسمه اسمه يا الله الودود، نسمه فاعل وسمه فرول. يوتيونيك، فهو ودود ومودود، يعني يود يومنظر، واضح وهو ودود. أما زينجينا هينز تركوه، واضح. إذا زينجينا ناسمان ده هو محبة، لكن ما تليق بجانب الله. تقول أنا مشغوف بالله، إيش <تسجح> فالشغف هذا جنون والعياب بال، توميليان، <تصفيق> أما قنامتو بندوك بندو من دازيم، ذي أو كموم من دازيمه، فأنا شغفني نوع من الجنون ساساسين ما بنسدته، ساساس ما أنت تشاء، مشغوف بالله، يعقل هذا؟ حتى حتى مخلوقك بال، قوي وهذه أحكام نمهم سانا إضافةها أيدي أسماء إلى الله سبحانه وتعالى نينا علاقة كبرنا أمور. <تسجح> الاعتقاد طيب تقومي هذا بس أنا يكذبوني نف بتاكا تفصيل زيبا تفصيل ثلاثة مراتب زيقيني مزقون باني أقسام المحبة كن إن شاء الله هاي تتوشا وقتك نكتفي بهذا لو تكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ومن خظى لإنسان يتكج كاؤه بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر